يخافون يوما, يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله من يشاء بغير حساب والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى شيئا والذيله كظم امالهم كغراب ذي ضياع يحتسبون حتى اذا جاءه لن يجلب شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه حتى إذا جاءه لم يجره شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب والله سريع انكبل مات في بحر اللجين يغشاه موج من ثوقه موج من ثوقه سحاب انكبل لات في بحر اللجين يغشاه موج قُلْ مَا ثُمَّ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا قُلْ مَا ثُمَّ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ الله له فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات ألم تر قَد عَلِم صلاته وتسبيحه كل قد علم قراته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون والله عليم بما يقولون ولله ملك السماوات والارض ولله وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وَإِذَا اللَّهُ الْمَصِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَرِقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ أَلَمْ تَرَ أن تَرَى الوَرَقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَتَرَى من يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ جِبَالًا فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ به فَيصيب بِهِ مَشَاء وَيَصِْفُهُ عَمَشَاء فَيصبُ بِهمَشَ وَيَصْرِفهُ به وَعَمْشَ يكَادُ سَنَابَ بِهِ يأَذهَوُ بالِالأَبُصَ في يذهب من الارصاد